الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 الحمد لله رب العالمين أمر بالمسارعه إلى الخيرات ومبادرة الوقت قبل الفوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول مبادر إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات أما بعد أيها المسلمون إن العبد في الدنيا بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العاقل من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الفراغ قبل الشغل فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من حيله وما بعد الدنيا إلا الجنة أو النار إن العاقل من تفكر في أمره ورأى أن تصرم أيامه موذن بقرب رحيله طال عمره أم قصر فاحتاط لأمره واجتهد في يومه واستعد لغده وما الوقت إلا عمر الإنسان الذي هو أنفاس تتردد وآماله التي تضيع إن لم تتحدد الوقت ثمين ونفيس وما مضى منه فلن يعود ولا الزمان بما مضى منه يجود ينقض العمر بما فيه فلا يعود إلا أثره فاختل لنفسك ما يعود عليك ولهذا ولهذا يقال للسعداء يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية ويقال للاشقياء ايضا ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها وللانسان يومان يندم فيهما على ما, على ما ضيع من اوقاته ويطلب الامهال ولكن, هي... ولكن هيهات ولكن فالاول في ساعه الاحتضار وذلك حين يقول حين يقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين فيكون الجواب ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والوقت الثاني والوقت الثاني في الآخرة حين يدخل أهل النار فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيكون الجواب اولم نعمركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أيها المسلمون إن يكون, إن يكون الشغل مشهده فإن الفراغ مفسده وما أكثر الرقاد وما أكثر الرقاد ومن اكثر الرقاد عدم المراد ومن دام كسله خاب امله يا من يا من تصيف ايامك في فراغ وضياع ان كنت تجهل ان كنت تجهل مقدار ما تضيع من الزمن فقف بالقبور ملتمسا من سكانها برهة من الوقت لتعلم انه العزيز الذي لا يملك والفائت الذي لا يستدرك وكم من قائل منهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا إن, العمر لا, يعود إن العمر, لا العمر لا يعود إن الفراغ لا يبقى فراغا أبدا فلا بد أن يملأ بخير أو شر ومن لم يشغل نفسه بالخير شغلته بالباطل وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ ايها الاخوه المؤمنون من بورك له في عمره ادرك في, في يسير الزمن من منن الله تعالى ما لا يحصى وكم من موفق لاعمال كثيره في ازمنه يسيره حتى إنك لتحسب إنجازاتهم ضربا من الخوارق وما هو إلا التوفيق والبركة واستثمار الوقت فيما ينفع وخير مثال, وخير مثال لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وغير وجه التاريخ في 23 سنة عباد الله إن لم يكن للمرء غرض صحيح يسعى إليه وهدف سليم يطلب تحقيقه والوصول إليه ضاع زمانه والإنسان بلا غرض كسفينة ليس لها قائد تتقاذفها الأمواج حتى تهلك والأيام صحائف الأعمال فخلدوها بأحسن الأعمال واعمل واعلموا, واعلموا أن كل من دنى أجله ندم على كل لحظة مرت بلا عمل صالح محسنا كان ام مقصرا بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الايات والحكمة اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما الحمد لله على ترادف آلائه ونعمائه والشكر له على سابغ فضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون تتقلب أحوال الإنسان في هذه الحياة بين شغل وفراغ وتعب واسترواح وجد وفتور وها نحن على مشارف انتهاء العام الدراسي ومعها تتوقف المؤسسات التعليمية المؤسسات التعليمية الرسمية عن طربية الأبناء مخلفة فراغا رهيبا في أوقات أبنائنا إن العطل وإن كانت مما أفرزته المدنية الحديثة إلا أنه وانطلاقا من واقعية الإسلام وشموليته فقد أقر بحق النفس والبدن في أخذ نصيبهما من الراحة وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، عباد الله واذا كانت إذا كانت العطل امرا واقعا في المسلم الواعي وإذا إذا كانت العطل إذا كانت العطل أمرا واقعا فانه ينبغي على المسلم الواعي ان يعلم بان وقت العطله ليس وقتا مقتطعا على هامش الحياه بل هي جزء منه بل هي جزء من العمر الذي لا يملكه الانسان بل يملكه الله الذي خلقه ليوظفه الانسان في طاعه مولاه وسيسأل عنه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه فالواجب عليك أي ايها الولي فالواجب عليك ايها الولي ان تسعى لإشغال أبنائك في هذه العطلة بما يحفظ لهم ما اكتسبوه من معارف على مدار موسم من التحصيل وذلك بتوجيه رغباتهم الكامنة وإحياء ملكاتهم المخبوءة وتعليمهم تحمل المسؤولية ضمن برامج هادفة ووسائل متنوعة تجمع بين التوجيه والإرشاد والترويح والاستجمام فاحرص أيها الولي فاحرص على حجز مقعد لابنائك في التربصات التكوينيه التي تنظم في الفتره الصيفيه للاستزاده في شتى العلوم الاخرويه والدنيويه وبخاصه منها, وبخاصة منها تلكم التربصات التي تنظمها مدارسنا الحره وبصيغ متعدده لحفظ القران الكريم واتقان تلاوته فإن أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو ثم لا تغفل ثم لا تغفل عن مراقبة أولاد أولادك فلإن كان المعلم أيام, أيام الدراسة أكبر عون على محاسبة أبنائك فإن مأموريتك, تكون فإن مأموريتك تكون اشق وحملك أثقل أيام العطل وإن أبيت أخي وإن أبيت أخي إلا أن تعلم ابنك إحدى الحرف والتي ستبقى له ذخرا يسترزق منها, يسترزق منها في حياته فلا يحملنك حب الاكتساب أو التخلص من, ربق من ربقة المسؤوليه أن تعهد بابنك إلى صاحب سيره سيئه أو أن تتركه في وسط موبوء يكون معولا لما كابت على الحفاظ عليه وتقويمه من الاخلاق والعقيدة والفكر طوال سنة كاملة اخوة الايمان حافظوا على اولادكم حافظوا على اولادكم وراقبوا اعمالهم حببوا اليهم العمل المثمر وكرهوا اليهم البطالة والكسل لا تسلكوا بهم مسلكا ينتهي بهم الى التنكر لعقيدة الاسلام وتعاليمه لا تفرغوا قلوبهم من ذكر الله ولا ايديهم عن شغل فالقلب الفارغ يبعث على السوء واليد الفارغه تجنح الى الاثم فاللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك فان تهدي الى من تشاوى الى صراط مستقيم اللهم اشغل اوقاتنا بطاعتك واصرف عنا معصيتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أكرمنا بصلاح أولادنا اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا وإياهم سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين